جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري, تجري من تحتها الأمهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه